كش كنتو مفخن قلاب باش حكم ولينا ما عرفتوش اللول باش حكم والنخر عشي ما عشي ننخر هدي غي بدايت الراپ كان دو الراپ اللي نعلمو موسيقى قاروه بصغار مطيحوش مطيحوش فضل بلان الراپ بديتو حدائما مليك قلسا شي بلاقه ولا دين مهنوم لهيه بالخيف فينا يقول لي الوسطات كيطلوا طو علي هادشي اللي ماشي باش نهز ماشي باش نقول لك هاد صديق انا اللي كاين سول علاء ولد حسين كيفاش خسرت شحل من واحد خسرني شحل من واحد خسرنا شحل من واحد سول الماصطة والكاب والسيمون ام سكواد لقبل الراب شحل من واحد فينا طحفل اخواض حلمنا بالراب بحال اميريكان كليب هادلق حابل حديد والصرف ديه مخصو يبان ما كناش عرف نبلي لوصنا للربا غنولي وتحنا و هادلق حاسب عيني اللي باقي باغيبان شوف البيك شوف اش دار شوف اش كان ناري فعل ناري لا قصير قراس صير اختم ما شوقاش غير حاضيني لان اهرت شو دي بالكلاب بغيت عرف فراب قل السهدان سوى لحلو صيدي بليوطي عودوا اللي جاي من دربو ها اللي فرحه مزاقه ها اللي نبحل قلبه ها اللي ما ها صداقه ها اللي باغي اللي باغي بوس ها باغي يدير والو ويتبعوا له فلوس والقاروا الصغار ردوا ما يربال ما عمر رب ما كان حسد تخليه يفوز بالما تكونوش بحال هادو اللي عماو اللي ما بقاوش كيشوفونا كيديرين ولاو كيشوفوا غير اللي بلاو بغا يبدا الضومين يلقيرا صوليها يخدموا ما يهدييك غا تخشي فيها القعر وابا صغار قرأوا بلا تبرهيش حيط لي مخسرين هادو مين بوعار ومقارين شما تكونوش بحال هذول يسخاوا بخوتهم حداروه طوموا ولا شوية الصرف وبقاوا يعيشوا والديهم احسن عيشة خدموا ما تحطيش والسيلو ديال كديروا اول ريشة بزافوا بغاوا يربيو على ظهر الناس ما عارفوش كيفاش هادلو مرسوم من القلب بس واني شلاش